بسم الله الرحمن الرحيم إذا دلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض فَقَوْلُ لَمَّا الْإِنْسَانُ مَا نَمَّ إِذْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَ بِمَنْ رَبَّكَ لا تَلِيُ رَأْمَ لَهُمْ فَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذُوْرَةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَل bin <Sessizlik> Ş